يَهْدِ مَنْ تَعَلَّى عَلَيْكَ وَيَدْيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وإيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وللله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتعزروه وَتُوَكِّرُوهُ وتسبحوه بُكْرَةً وَأَصِيلًا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما غاهد عليه الله فسيتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأحراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذا هنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعوا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا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 لقد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ إِذْ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سَكِينَةً عَلَيْهِمْ عليهم فَتْحًا فتحا قريبا 110. يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ 111. وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله غَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لكم هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عنكم، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ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 كل شيء قيرًا ولو قاتلكم الذين كفروا لوله اذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والأذى معكوفا أيبل يَبْلُغَ إله ولو ل رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم. ان تطؤوا فتصيبكم منهم مره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدا ويبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أَثَرِ السجود ذلك مثلهم في التَّوْرَاةِ ومثلهم في الانجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستعلغ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار